يا أيها النبي إذا طلقتوا النساء فطلقوا من العدد النوى أحسن تقول الله ربكم لا تخرجون من بيوتنا ولا يخرجنا إلا أن يأينا بفاقشة فِيكَ حُدُودُ الله وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَذَرُنَّ عِندَ الله اَمْرَاءَ رَغِبَ بَلَطْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَنْتَ فِى مَنْزِلٍ مَرْفِقٍ أَوْ فَارِقٍ وأشهد أن لا إله إلا الله وآتٍ منكم وأقيم الشهادة لله. وَللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِن يُؤْذِنَّنَّ لَكُمْ عَدَدًا فَسَتُنزِلُ النَّفَسَاتُ There. فإن أرضغنا لكم فآل Tidak. ga Allah الذين آمنوا وعملوا صالحا فلاحوا ختم منهم مات الى ان الله الذي خلق سبع سماء كتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله